شريط الثالث عشر من كتاب الطهارة قال بعده وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولما أمر بغسل الأعضاء فأوجب الله في الجنابة إيش الغسل فقط ولهذا القول الراجح القول الراجح كما سبق أن الجنوب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفع ما حاج ينوي رفع, رفع الحدثين لأن ره لم يجب إلا إيش إلا أن فقط ما أوجب علينا أو العضاء الأربعة وهذا دليل على أن موجب الجنابة هو إيش الاغتسال فقط فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك فالإجماع متبع وإلا فإننا نقول لا ما أوجب غسلا أوجب غسلا فقط إلا بدليل طيب لكن على كلام المؤلف هو هذا وكل ما وجب وصله الموت شفا الموت استثنوا الموت ذا مات الإنسان وجب غسله وجب غسله فالموت عندهم موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء يعني بمعنى أنه لا يجب على الغسل لأن يوضع الميت أولا وجهه إلى آخره وهذا من غرائب العلم كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسير الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها هذا من الغرائب لكن هذا كلها على قاعدتهم يقولون إن الموت موجب للغسل للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا للوضو بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في في نهر او في بركه ناويا تغسيله ثم رفعه فان ذلك يجزئ ليش لان الموت يوجب انتبهوا الغسل ولا يوجب الوضوء سيقال هذه ال... نحن نوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء لأن ما في دليل على إجاب الوضوء وإن كنا قد نقول إن فيه دليل, إن فيه دليل وهو قوله ونواضع الوضوء منها لكننا نقول ليتنا نسحب هذه القاعدة في, في, في الموت على بقية موجبات الغسل ونقول موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لأنه لا دليل على إجابها للوضوء طيب الموت وش وجه استثنائه قال لأن الشارع إنما أمر بتأصيل الميت فقال الشارع أمر بتأصيل الميت والبداءة بمواضع وضوئها إن قالوا لأن الموت حدث لا يرتفع قلنا لكن الوضوع عندكم تأصيله بمعنى, بمعنى ارتفاع الحدث أمر علينا في كتاب الطهارة قل للي راح ينسى الطهارة ما هي وما في معناه وزوى الخبث فهذه في معنى ارتفاع الحدث لأننا غسلناه وحكمنا بطهارة مع أن الحدث الموجب للطهارة ها؟ لا زال باقيا فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث ما شاء الله ما كملت الدكة إلى الآن فهذا يعني تكمل شوي ها طيب في نعم في هذا في امام خمس ايش؟ رقم سبع في هذا هذا نقص هذا نقص ما اكوش نقص ايمان لانه يحاول ان يقنع من, من, من هو ضعيف الايمان لكنه يعتبر نقص شخصية أو فقص شخصية يعني أنا أرى يجب على المسلم أن يعتز بإسلام يجب أن يعتز بإسلام هو أن يقول هذا ما يقتضيه الإسلام علّ إلا ما علّ العلّ قول الله ورسوله نعم ثم بعد ذلك إذا ظهر علّ محسوسة علشان يقناع ضعيف الإيمان لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء أن يسنده قوي الإيمان يقول سمعنا وعطانا إنما كان قول مميين إذا دعي الله ورسول الله بينهم أن يقولوا سمعنا وعطانا الله يجعلون إياكم منه لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى أحد إلى شيء يسنده حتى يتمئن أكثر فنحن نقول هذا ما يقتضيه الإسلام وثق بأنك إذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الإسلام ثق إن الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون ثم بعد ذلك سيقوله وقد شهد الطب مثلا شهد الطب لهذه, لهذه الحكمة اي نعم شير شير قد أقول العبور اللحم يعني الوصف التغليبي ما قيد يعني يعني الوصف التغليبي يعني غالبا يؤخر هذا اللحم يعني لا بطير الغالب ايه ربما يقر هذا ايضا وان القيد الغالبي لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وصف طرد في القالب مثل لحم أسود أبيض ما شفى ذلك يرم وصف طرد لكنه على كل حال أنا نحن نقبلها منك لأن ترجح ما, ما ذكرناه نعم دعاب الكلب من طبيعتين لحم صيلا سبقة في هل نقص سبع أو ثانية سعار؟ إذا سقط في الإناء ينبني على الخلاف في شعره لأن الشعر في حكم من فصل فإن قلنا إن الشعر طاهر فلا, فلا, فلا خلاف وإذا قلنا إنه ليس بطاهر فالأمر واضح ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قدره بعض الناس يقول ان في رعابه فيه جراثيم ما توجد في بوله وروثه معانا الصحيح أن نجاسة لا لابد فيها من السبع وأن رسول إذا كان أمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه مع كثرة هذا ومشق التحلز من غالبا فغالب من باب أولى شبه. نعم ما يقال إذا في ترجيح أكبر وضوء نعم الحديث من عمر توضى الحملي بالولاءات والمغانم تصلوا في, في مرابط دل... الولاء تصلوا في ما هذه كما تصلوا في مرابط الغنم تصلوا في معاتن البقر عمل المسلمين عمل المسلمين في الصراخ يوجب عملهم بالوروق هذه يوجب عملهم بهذا الحديث الوبوكة. لأن الأجمع يسميها لأن الصلاة في مراد من المراد من الإبل لا هذا يدل على النقض بها في الجملة ولا شك في هذا نعم نعم إبراهيم الوضوء من ألبان الإبل مستحب طوال الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مستحب ونحن ما تعرضنا له وينبغي أن نتعرض الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس جواجب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 أو ما أمرهم في أن من العلبان مع أن الحاجة داعية إلى ذلك فدل هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب فهو مستحب رقينا في شيء آخر بعد الحديث يجب بعضه بعضا وترى هذا جواب للسؤال يجب ما تحسبونه علينا الوضوء من مرقها الوضوء من مرق العبن ينقل الوضوء ولا لا على المذهب يقول لا ينقذ وضو لأنه بأكل لحم وعلى هذا فلو شرف الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه وضو وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب وضوء من لحم الإبل من مرق اللحم قائلا لأنه الطعم طعم اللحم كان في المرق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام فكذلك مرق اللحم وهذا تعليل قوي في الحقيقة أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تبين فهذا ما يضر لكن كلما على مرق اللحم الخاص في بعض الناس يطبقون لحم واحدة ويكون مرقبه خاصا فلاحط اني اني نعم واحد ها وش في هذا والله اذا كان يقول هل يجوز ان اصلي خلف من اكل لحم ابن ولم يتوضا وانا ارى وجب له نعم هي انا أرى الوجوب لكن امامي ما ارى الوجوب هذا هو الظاهر لكن العلماء يقولون يجوز يجوز ان تصلي خلف من يخالفك في الفروع الا اذا كانت مخالفه تقتضي الاخلال بصلاتك كما لو كان لا رب طمئنينه وزعبك بالصلاة خلقك ما تطمئن لا في ركوع ولا في السجوء هذا ما له ما يجوز تقتدي به لأن هذا يخل بصلاة أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق كهذا لا بأس به تصلي خلفه مثل ما لو أن أحدا يرى نقضى الوضوء بمثل المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقضى الوضوء بمثل المرأة يصلي الأول خلف الثاني ها؟ نفس الشيء هي هذه لكن لا شك أنه كلما قبل الدليل ضعف الجواز الاقتداء بهم لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمع ريحا من أحدهما لا أستفدأ سمع صوت ريح سمع صوت ريح من أحدهما ما في المكان غيرهم وسمع صوت ليه. ولكن ما يدرى اي هو لا مو متوضي لا ما هي فرضيه مين هذه واقعيه يكون امام الله ما يجوز ليش لان احدهما قطعا صلاته باطله فان كان هو الامام فقد اقتديته بانسان صلاة غير صحيحة وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصح صلاةه أعرفتم؟ ولهذه المسألة ذي يستثناها العلماء لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد طيب لو اختلفنا, لو اختلفنا في القبلة نحن في البر الآن ولا معنا مثل بوصلة هذه القبلة أنا لقلت القبلة هنا على اليمين ونتكلمت على الشمال تصلي جماعه لا لا تصلي ما لكن تصلي هذه بعض العلماء يقول لا تصح الامامه ما هو ذا اجلني اعتقد انا اعتقد ان صلاتك صحيحه اعتقد لو توافقا فصلاتك باطله اعتقد ان صلاتك صحيحه فهمت لكن يقولون لهذه ما تصح للتضاد للتضاد وفونا نلزقوا فراي و 30 كفاك نعم هذا ما ونا ونا بخلاف الاستدار حول الكعبة فالاستدار حول الكعبه صحيح وجوهنا مهب واحده لكنه كل واحد وجه للثاني نعم نعم, نعم. وقلنا ان الحديث حسن نعم وفي نعم فإذا اعتقدنا قبوله أنه حسن نعم لا بدنا نشقه بخوم البي نعم لأن الدلالة واحدة والقبول واحد لكن... نشقه بأنه بعيد فنقول أنه لا يدخل نعم. يعني... نعم هو نقول أن الذي منع الوجوب هي قصة الغرنيين قصة العرنيين ولكن نقول يجب الوضو فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان رسول ينبهم عليه السكوت يدلع على أن ابن دولناس وفو توم جاي ما اعرف لها ما بعرف ثم الحليب هو مخرجه واحد لو قرن مع مع الابن كان نعم. ما لنا حق نقول هذا يجب عليه يستحب لكن الحليب مستقل يتوضا من البنى، من الباني الابن لا الحليب بعيد يضبط مثلا هذا ينقض الوضوء نعم ينقض الوضو. الوضو. يسمونها الخلع يعني لا بشاء ذيهم بس <تصفيق> نعم هذا ينبني على القول بنقل المرق هل ينقض ام لا وفيه وجهان المذهب المذهب انه لا ينقض والقول الاول الثاني انه ينقض لكن بالشرط أن يظهر تام اللحم اما اذا المذاق وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولا واحدا لو <تصفيق> ظهر وهو عاد حسب الكثرة, حسب الكثرة إذا وضع فيه كثير ظهر طعامه ولكن الطعام لا يضر لأنه من جنس اللبن ومن جنس المرق ما, ما يجي فيه بوضن. ما يقول فيها تحاولة شو نعم ما يقول فيها تحاول مثل ما فعل لا ما فيه التحاول لأن هذا أصل ما, ما فيه الوضوع الوضوع من, الوضوع من اللحم فقط قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين من هذي شرطية على وفعل الشرط تيقن وجواب الشرط بنى على اليقين تيقن الطهارة يعني تيقن انه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين ونحن الآن في نواقع المضوء ولكن العبارة عامة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 يبني على اليقين وهو عنه متوضع ويصل منه. ثانيا استيقى رتل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو موجب للغسل يعني هل هو مني او لا نعم يجب عليه الغضور لا ما يجب نفس الشيء هذا الوضع يجب من النوم ما فيه شك انما هل يجب عليه الغصب او لا يجب لا يجب للشك نعم للشك وما رأى احتلاما ولا شيء ولا شي طيب رأى عليه اثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية او من الليلة السابقة القريبة او البعيدة يكون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 يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا وفي هذه أبي لا يخرج يعني من المسجد حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مع أن القرينة قرينة الحدث موجودة ما هي ما في بطن من القرقرة والانتفاق مثلا موجودة وما ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجديه وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليها أشياء كثيرة في الطلاق وفي العقود وفي أشياء كثيرة يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدا نعم وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه أنه تنحل به إشكالات كثيرة وهذا في الحقيقة من يسر الإسلام ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام أن لا يكون في قلق وحيرة وأن تكون أمورهم واضحة جلية لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك نعم لا تناقصت عليه حياته لان الشيطان لن يفلته حتى يقتصر الأمر على مساطهاره سوف ياتيه في الصلاه سوف ياتي في الصوم سوف ياتي في كل احوالي في كل تصرفاتي حتى في فيما بينه وبين زوجته فالشارع الحمد لله قطع هذه الوساوس اترك ما دون تلم تتيقن فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبرها ولا, ولا تجعلها أثرا على على نفسك ومعلوم أن الإنسان يتخذ هذه القاعدة الصراح من إشكالات كثيرة واطممت نفسه وزالت عن عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك أرفتم؟ فإذن <تصفيق> هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البين في الأحكام فيه أيضا استنارة للقلب واطمئان للقلب وعدم, وعدم قلق لأن الشرع ما ييد مننا أن نقلق ولا ييد مننا أن نحزن حتى إذا وردت علينا هذه الأمور الحزن والهم والغم أعطانا لها أدوية أدوية كهديد من مسعود في دعاء الهم والغم وغيره لاجل. أن تبقى نفوسنا مشرحة دائما ومسورة حتى قال عجبا للمؤمن ان أمره كله خير إن أصابته ذراء وصبر فكان خيرا له وأن أصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا المؤمن الذي يرضى بما يطيبه الله عليه من الأقدار تجده دائما في السرور يتمشى مع القدر ماشي هو هو يعني هو منفذ للشرح لكن متمشم مع القدر نعم تجده مستريحا مطمئنا راضيا لكن الإنسان الذي يدخل على نفسه الهموم والغموم يتعب. واللي هذا يتعب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرنا بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعرت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فيجب أن نغلق الباب نهائيا حتى نبقى في راحة وفي انشراح وفي سرور فهذه الحمد لله من نعمة الله علينا أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل بقاء ذلك الشيء وأن الشكوك الوالدة عليه حتى وإن ترجحت بقراء فإنه إيش لا عبرث بها ولا نتفت لها طيب إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر أو بالعكس يعني أو كانت حاله بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث اليقين الحدث يعني من يجب عليه أن تطهر اليقين الحدث وهذا أيضا في مصلحة لأن مثلا إذا كنت محدثا ثم حذرت الصلاة اكتبوا الله ما هذه هنا توضأت ولا ما توضأت هذا الترديد في الفكر يؤثر على النفس لكن على طول إذا قلت خلص ما توضعت لازم توضع انقطع هذا الترديد وهذه البلبلة الفكرية وصلت المسألة أمامك واضحة على طول رح توضع لا تقول أخاف أني متوضي ثم تدخل في صراتك وأنت متردد ثم ينفت عليك ببلة وسواس وهذا شيء خطير عليك إذا على طول إذا شكيت أنا محدث وشكيت وتوضعت ماذا أصنع أتوضى وأطرد هذا الوالد وهذا الشك أطرده نهائيا بأن أقوم وأتوضى بنع اليقين طيب المسألة الأولى استدلنا لها بالحديث هذه المسألة نستدل بها نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس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 ونحن على طهاره بقينا على طهاره نقول عكسه ايضا مثله اذا شككنا بالطهارة ونحن على حدث فنحن ايش على حدث يجب علينا ان نتطهر طيب. ومثله لو ان الانسان اصار عليه جنابه وشك هل اغتسل ام لا يغتسل أم لا؟ يغتسل ولا يتردد لا يجد تفطن يقول ها بشوف بتفطن هم يحكي حياته وفكره من, من استيقظ من النوم الى صلاه الظهر وش سويت وين رحت ولا عشان يشوف هوغتسل ما حاجه لهذا على طول اذهب واغتسل وكمان يقول عامي يقول اغت عشك باليقين هذا فهذا, فهذا فهذا مثله طيب امراته اغتسل وشك في النيه اقول ما قضى قال والله ما هذه وانا نويت الغسل من الجنابه ولا نويت التبرد وترانا في الشتاء اصلا هو نو انت عارف هذا التبرد بالشتاء هذا مو معقول في فيه ناس يعني الحكم الاساسي لهذا ذكر أن رجلا جاء لابن عقير رحمه الله وهو من علماء الحنابلة فقال له يا سيدي أنا تصيب من الجناب فأذهب إلى دجلة في العراق وأنا غمس في النهر وأخرج وأنا ما مرتفع ارتفعت ما ارتفعت حدثي فقال له ابن عقير رحمه الله ليس عليك صلاة ما عليك صلاة أنت ولا عليك صلاة قال لأن رجل يروح يعتسل في دجلة ثم يخرج وهي مرتفع حدثي هذا مجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والصيحة يبلغ والمجنحة يوفيق فمن الناس من يكون هذه حالة اللهم لك الحمد الله يعافيهم ولا يبلغنا لكن, لكن الحمد لله الشارع قطعنا هذا الشيء ابني على اليقين عندك ولا تلتفت حتى لو قال لك الشيطان ما نويت او ما اشفى ذلك لا يهمك وهذا كما يدخل في الوضو يدخل ايضا في الغسل ويدخل في الصلاة بعد احيانا يجي الانسان ما يكبر والعجيب ان نسأل الله يعني بعض الناس يشكوا يقول انا في صلاة الفريضة ما استطيع اكبر اعجز اعجز اكبر وفيه صلاة النافلة ما يهم أكبر عادي شيف نصلاة ليش لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة والشيطان يريد أن يفسد عليه دينه ويعرف يعني الظهر والله أعلم أنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر من ما يحب النوافل فيريد أن يفسدها على, على الخلق والله يقول أتسنن طبيعي ما فيه شيء أبدا لكن في الفريضة أعجز أكبر أعجز أبا كبر وعجز نصد الله الشيطان يلعب به فدواء هذه وساوس أن تمنع اليقين طيب وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما نتبعوني هذه تبعي معركة فكرية ها؟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 فإنتم مثال ذلك رجل متيقل أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس طلعت الشمس مضى ساعة من النهار أو ساعتان وجاء بيصلي صلاة الضحى قال الله مادي أنا متيقل أني من طلوع الشمس إلى إلى, إلى الآن حصل علي حدث ووضو حصل علي حدث ووضو ولا أدري وش يقول محدث هو قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وهو على, على تهارة هو على تهارة قبل طلوع الشمس محدث الآن محدث كذا طيب فإن قال انا متيقن اني بعد ان صليت الفجر انقضت الوضوء انا قت الوضوء مو متيقن أن... أن... أن... بعد ان طلعت الشمس حصل مني حدث مو فهو, فهو طاهر هذا الحكم الان واضح الحكم ولا غير واضح دعوني من التعليل والتدريين هذا شيء اخر الحكم الآن واضح إذا تيقنت أنه مر عليك في ساعة ما طهارة وحدث ولكن ما تجد أيهما الأول فأنت أرجع لحالك قبلهم. وأنت على الحال التي هي يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال فإن كنت محدثا فأنت لا متوضع وإن كنت متوضعا فأنت الآن محدث واضح؟ طيب لماذا؟ يقول لأنه قد تهقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه وهو الأصل الأصل بقائه واضح؟ ولا اللغة انكليزية. طيب الآن قلنا إلى طلوع الفجر انتيقن انه متوظي الى, الى طلوع الشمس قص الى طلوع الشمس متيقن انه متوظي ولا بعد طلوع الشمس الى الحال التي حصل فيها الشك تيقن ان الحال اللي هو عليها اولا قد قد زالت وارتفعت الى شيء ما الى شيء ما فنقول الان تيقنت زوال تلك الحال الى ضدها فإذا كنت منتطهرا فما ضدها الحدث شككت في زواله والاصل بقاؤه الاصل أنه ما زال الأصل أنه لم يزل هذا هو تعليلهم طيب يجينا رجل ثالث لأن عندنا واحد. عندنا الآن ثلاثة رجال يجينا رجل رابع واحد تيقن الطهارة وشكه بالحدث واحد تيقن الحدث وشكه بالطهارة وثالث تيقنهما وجهل السابق أما إن علم السابق فالأمر واضح يجي رابع يقول أنا أتيقنتهما وجهلت السابق ولا أدري عن حالي قبلهما أيضا يعني جهل حاله قبلهما هذا <تصفيق> قال يتوضأ وجوبا يتوضأ وجوبا لأنه ما عندنا حالة نحين الحكم عليها ليس عندنا حالة نحيل الحكم عليها فيجب عليه أن يتوضع وبالتقرير هذا أو ذكر هذه الأحوال الأربع للإنسان في الطهارة يتبين, يتبين لنا دقة ملاحظة أهل العلم وأنه لا تكاد مسألة تضرأ على البال إلا وذكروا لها حكما وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة لأنه لولا هؤلاء العلماء الأجلة الذين فرعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهمنا هذه الأحكام الكثيرة فهذه أحوال الشك واليقين كم؟ أرضى تيقن الطهارة وشك بالحدث تيقن الحدث وشك بالطهارة تيقنهما وجهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما تيقنهما وجال السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما وقد, بي وقد بين المعلف حكم ثلاث حالات حكم ثلاث حالات والحالة الرابعة يكره في الشرح ثم قال ويحرم على المحدث نعم جاء كان ساعة مبورة نعم وقال سيدنا عليه بالذكراط والحدث وشك ايهما اسبق فهو على ضدي حاله, حاله قبلهم والتعليل لانه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقاء ضدها والاصل تقاؤه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 أن يتوظى لأجل أن يؤدي الصلاة بيقيم أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعلنه ولا شك عندي أن القول بوجوب ووضع أحوض يعني حقيقة الأمر مثلا إلى طلوع الشمس وهو متوظي ولا يدري امتيقنا أنه أحدث وتوظى ولا يدري أيهما أسبق ألس كذلك؟ يقول في احتمال أن الرجل توضع تجديدا قلوا ما في احتمال في احتمال توضع تجديدا ثم أحدث فصار يجب عليه الآن يجب عليه أن يتوضع الآن مثلا هذا الرجل قالنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضي ما عندي إشكال في هذا وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء حدث ولا أدري أي هم الأول إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضع وإن كان الوضوه هو الأول فهو الآن محدث وهو لا يدري الآن يقول فيه احتمال أن يكون وضوءك الأول لأنك تتقن مهب عن حدث حتى نقول أنك تبقى متوضعا قد يكون عن تجديد وتكون الآن أنت محدث فإذا كان هذا الاحتمال واردا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء هذا الوضوء إذا توضى إن كان هو الواجب عليه فقد قام به وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة حتى الفقه رحمه الله قالوا إنه إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة في يقين. نعم لا مخيطه نعم محدثا نعم وكذلك بالعكس لو, لو كان قبل طلوع الشمس محدثا وتيقن الامرين يقال الان انت متطهر فيه نظر اخر لان ربما لان مقول ربما ان الرجل هذا احدث ثم توضى فهو الان على وضوءه وربما أن الرجل جدد وضوءه ثم جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر بارك الله فيك إذ إذا كان معتثا إذا كان معتثا إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى الظهر حصل تيققا أنه حصل وضون وحدث ولذي أيهما الأول فهو الآن على المذهب متطهر يقول فيه احتمال أن الرجل تطهر أولا ثم أحدث وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب لأنه كان بالأول كان بالأول غير طاهر محدثا وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدث فلهذا القول بالوجوب قوم قوي أنه إذا فاقتهما وجاهل السابق وجب عليه الوضوء الوضوء مطلق سواء جهل حاله قبلهم ام لا نعم لا نعم وينقض مطالبا بالوضوء اول دعوى ايش؟ لا يقوم مطالب بالوضوء هو دعوى هذا كده احلى حدا انا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 نعم بالنسبه نعم نعم نعم نعم نعم وكنا ان المكب يدخل فيها جميع اجزاء البعير نعم سواء اللحم او غيره في هذا اللبن لازم ياكل في هذا اللبن لا بس هو منفصل يا اخي لما قلت أنه منفصل يرده حديث العرانيين أي؟ لأمره صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الهجوب نعم نعم حديث جابر أليس وحديث العرانيين محتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم, أخبرهم أو إنهم يعلمون حديث جابر في, في اللحم في اللحم نعم لكن اللبن لا لحم لكن قلنا أنه يشمل جميع البعيد أي بس منفصل ما هم من أجزائه أليسنا قلنا أنه كبخ نزير بما ان انه قال قدم على لحم خنزير لا فان كل كل نقول ان ان ان القياس مماثل ان القياس ان اللحم يشمل الجميع هذا قصدنا ما قصدنا المعنى انه بنقيس ولا كان نقول مرقه ايضا المرقه يجب فيه الروء كما قلنا في ما في الخنزير مثلا طيب وكان نقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير الآخر الذي قال سيارة صلى الله عليه وسلم من, من لبل ألبان نعم هذا ليس سيتم عن هذا صحيح ظاهره الوجوب نعم. ولهذا فيه رواية عن أحمد رواية عن محمد بوجوب من, من ألبان لكن نحن نقول إن هذه كلمة البال لا شكنا من من اللحوم ليست من اللحوم قطعا ولا أحد يقوله لا لغة ولا عرفا وإذا لم تكن من اللحوم وحريث العلالميين مع المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا ما بيّن لهم فترتب هذا على ان الأمر الامر الاستحباب نعم اليس <تصفيق> عدم النقل؟ اليس نقل عدم نعم <تصفيق> نعم, نعم, نعم فلا حاجه الى اتوقع طيب صح لكن, لكن ما, ما, ما تدعو الحاجه اليه ولم ولم يذكر ولمذكر يد العدم وخير واجب قلنا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم لو قال ولم يمرهم صار واضح لكن نقول مدام الحاجة مقتضى لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدم ليس بواجب نعم نعم هو الحديث ضعيف لكن شيخ الله رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به نعم. الوضوع من الباب الخانسية ابعد عليه ابغى خنزير خنزير حرام ابغى خنزير شيء دليل دليل دليل اجماع الشك ما يرجح ها الشك ما يرجح الشك ما في الا اليقين ابدا حتى لو غلب على ظنه الحدث فهولا لا تثبت نعم. إذا أصاب فرج رجل مرض فهنا النجاس المني يخرج باستمرار يعني يمكن أن هذا الشخص وينزل المني والاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة هذا حكم حكم سرس البولي إذا كان مستمر معه هذا ما موجب للغسل لأن المني الموجب للغسل كما سأتين إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة يعني الصلاة لا يعيدها الصلع. لا ما ينتهي لو يصل صلى سبور يتحفظ يتوضع ويتحفظ ويصلي فيه رجل لو, لو رجل أن رجلا ونخليها في الأسئلة إن شاء الله ليلة القادمة نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمر مضى اللبن وثمر فقال من الهدى سنة نعم هذا ما يجل على عدم وجوب منه توضى منه لبن إن بس أي لبن أقول أي لبن ما بعده كثيره ال احداث كثيره في, في المدينة المدينه بس كانوا اجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيرانهم كانوا عندهم اي شيء ثقافه مذاق كتب عايش ما ما نستطيع أن عين انه ابن المهم ما له كل حال انه يقول الاصل انا الذي اسند اليه حديث العراني انه ما امر بذلك نعم ترى لسه المره ما له يا سمرتي هذا من هو من المنام هو وجد بلن في ثوبه ولا يذكر أي حلم ولا يذكر أي شيء أبدا هل لديه الظوء؟ الظوء ولا غصة ما عليه غصة إلا إذا تلاقن أنه مني محدي. أما إذا كان... إذا كان فيه احتلام وجد الماء فيحال على أنه مني لأن الرسول لما قال في ال... هل الماء من غصن احتلمت قال نعم إذا هرأت الماء نعم <تصفيق> نعم يعني اذا اذا مثلا النائم مستيقظ مره يعني بللا ولم مثلا يذكر احلاما فكده نقول يعني ما يكون عليه غسل يعني من اين جاءته هذا البلل من اين جاءت البلل هذه يقنت انه مني ما تيقنت رؤى ما, ما خالف فرق بين المني وغيره فانت لا ما تيقنت ربما الانسان في, في المنام يكون حصران مثلا ويرى في المنام انه انه يبول. نعم وربما يا بوي ايه نعم ولا نفس الشكل نعم او يكون مذي او بعدين كان في ايام الصيف عرق ما ما. ما, ما عندنا يقين مع موجب نعم البول يدل البول يدل يشرب يشرب بغص الدواء ها الدواء يشرب بول يدل الدواء نعم يقبل الدواء ما يقبل مثل اللبن ما يقبل يشرب ان مشمول مدى بقيه جزاء لحم النبات نعم ودي مساله قالوا لا يصح القياس بغير الهبر على انها يعني مش كثير اس يعني وجود لعنه <تصفيق> نعم جزء هي سفينتنا نعم نعم هذا الجواب نعم بس هذه نعم مما لم قبلناه اولا لان اللحم يشمل هذا اطلاق اللحم يشمل بيدخل فيه يعني نمنع ان اللحم خاص بالهضم ففرق بين ان نقول هذا دخل القياس او دخل في في العموم أن نقول لهم يشمل كل الأجزاء هنا هذا،, هذا الجواب وأيضا القياس العل حتى لو قلنا تعبدي فالعلة واحدة في الحقيقة لأننا الغذاء واحد واللبن واحد وكل شيء يعني أقولهم أنه ليس لهم تعبدي مردود لا حتى لو قلنا تعبدي ما القياس في هذه الحالة لأننا ما نريد الحاق لعلة الالحاق لانه يتقدم بطعام واحد وبد من واحد ولانه لا يوجد في الشريعه السميه حيوان تبع احكامه نعم فلات احدكم اذا احد حتى يتوضا وهذا محجز ولم يتوضا هذا نصف الموضوع اما الحديث لا ان صحته صوتها جزي حن نعم نقيس عليه العكس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 وأما النظر الصحيح فقالوا إنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالم وإذا أوجب الله تعالى الطهارة للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى لأن نحن الآن نتصب به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 هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لمس المصحف وأنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف وهي أدلة كما ترون ومن أهل العلم وهذا قول تمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري وجماعة آخرين قالوا إنه لا, يجوز لا, لا يحهم على المحدث مس المصحف لا يحهم وما دليلهم قالوا لأن تلاوة القرآن بلا شك من ذكر الله أليس كذلك من أعظم الذكر والحرف فيها بعشر حسنات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 وان يراد بالمقتحرون الملائكه وتو قولنا سوره الايات التي في سوره عبس واما قول التنزيل من رب العالمين فهو عائد على قران لان الكلام فيه ولا مانع من ان تتداخل الضمائر ويعود بعضها الى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة ثم على احتمال تساوي الامرين فالقاعدة عند اهل العلم انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستثلال فيسقط الاستثلال بهذه الآية ثم نرجع الى براءة الذمة اتوا الى حريث عمر بن حزم وهو الجليل الثاني للجمهور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 في تكليفهم أن لا كتاب الله من المصحف إلا في ولا ولاسي ما في, في, في, في الأيام الشاتية ولا ما إن كانوا في الجمهوريات الصوفيتية التي بلغت درجة الحرارة في هذه الأيام إلى الستين تحت الصفر البرودة. نعم, البرودة. نعم البرودة تلزمون هؤلاء تقولون درجة الحرارة ستين تحت الصفر يعني في برودة عظيمة ولا لا أكثر من التجمد يقول هذا إذا ألزمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا لا تقرأ القرآن إلا بوضوه هذا مشقة شديدة فلا يمكن أن نلزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف وأما قولكم النظر الصحيح فإننا لا نقر بالقياس أصلا لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس وإن كانوا يتناقضون في بعض الأحيان لكن هذه قادتهم أن القياس غير صحيح وأن القياس لا يفد إلا الظن والظن في دين الله باطل وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون الظن ان تتبعون إلا الظن وإنتم لا تخلصون وما أشب ذلك من أدلتهم التي أبطلها أهل العلم وردوها عليهم في نحورهم لأن القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وليس هذا مضع ذكر لكن قد مضع المهم ان هذا جوابهم عن هذه الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم وعندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح يعني أنا أوافقهم على ردهم للاستدلال بالآية الكريمة لا مسهوا إلى المطهرون وأما حديث عمر بن حزن فاستند كما قالوا ضعيف ضعيف استند لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء, فيما جاء, فيما جاء فيه من أحسام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول سلفا وخالفا يدل على أن لهذا الحديث أصل أن لهذا الحديث أصلا وهو ظاهر وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عمليا أو علميا يكون قائما ما قام استند أو أكثر أو أكثر وأعظم الأمة تستدل به من زمن التابعين إلى إلى يوم هذا ثم نقول هذا ليس له أصل وهو مردود هذا بعيد جدا قالوا وإذا فرضنا أنكم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 احتمالين بضل الاستلال فكيف إذا احتمل أربعة قالوا إن الطاهر يطلق على المؤمن لقول الله تعالى إنما المشركون نجس هذا في إثبات النجاس للمشرق وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا في نفي النجاس عن المؤمن ونفي النقيض يسلزم ثبوت نقيضه لأنه ما فيه إلا طهارة أو نجاسة ما في حالة متوسطة إذن فيكون المراد بالطاهر من؟ المؤمن ويكون في الحديث دليل على تحريم مس الكافر للمصحر للمؤمن ويراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصدر نعم ويراد به الطاهر من الحدث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 انا عندي أن كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذا المسألة ولكن لما تأملت لا يمس القرآن إلا طاهر وإذا الطاهر يطلق على الطاهر من الحرث الأسرر والأكبر لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم الحرث ولكن يريد ليطهركم ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عن المؤمن بوصفه بالإيمان لأنه أكمل وأبيا وأظهر تبين لي رجحان قول الجمهور وأنه لا جل مصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وأما الاستدال بالقياس فالقياس فيه ضعف ليس واضحا وجهه, وجهه فالذي أنا وركز عليه في هذه المسألة هو حديث عمر بن حزم قد يقول قائل إن حديث عمر بن مكتوب إلى أهل اليمن وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين فتكون قرينة توتيهه إلى غير المسلمين تالة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن وهذه لا شك هذه واردة هذه واردة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 فهل يجوز مسل الحواش البيضاء والهوامش البيضاء او ما بين الاسطر ويقول ان ما مسته القرآن الرسول يقول لا يمست القرآن الا طاهر والحروف الان ما مسته وانتم ايها الفقه فقه الحابل الخاصة يقولون يجوز للصغير ان يمس لوحا فيه القرآن بشرط ان لا تقع على الحروف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 نعم ولكن الأحواط اللي لا القرآن كل, كل ما في القرآن يتبوت تابعا ما لا يتبث المسألة الثانية نكمل البحث وأسألكم الدور الثانية لو, لو جرت عليكم لكن لجلك تتابع البحث نعم أقول أنتم مسامحين ولا لا <تصفيق> طيب زين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 كفر ولا, ولا, ولا مدون الكفر إلا أنه معصي الكبير وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لأن القلم مرفوع عنهم ولكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك يعني الآن قد نكون سلمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضأ بمعنى أننا لا نؤثمه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 وإذا كان فيه مشقه في اكل لا يجب على الصايم فانه لا لا لا لا يلزمه به ولي جه المشهور عند الحنابلة فانه لا يجوز حتى للصايم ان يمسه بدون وضوء وقالوا ان على, وليه على وليها يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء الى الصلاه يعني هذا فعل, لا تشت... فعل تشترط لحله الطهارة فلابد من ألزام وليه به إلا أنهم استثنوا مسى الصغير اللوحة إذا لم تق على الحروف تعرفون اللوحة فيه كان بالأول استعملوا الواحة للصغار الواحة ما خشب نعم يكتبون فيها قرآن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 ظاهر كلام الفقهة رحمه الله أنه ما يجوز المسى السبورة بغير وضوء لكن يجوز أكتب القرآن بغير وضوء إيه نعم إذا لم أمس هذا يجوز لكن السبورة مدام اكتبت عليها آية من القرآن ما أمس بغير وضوء إلا أن أقول أنهم استثنوا اللوح بشرط لا تقايدها الحروف منهم من قال للمشقة ومنهم من قال لأن هذه الكتابة غير المصحف المصحف تكتب الكتابة والشورة للثبوت والاستمراء أما هذه فلا ولو كتبت قرآنا معكوس لأنه حطيته أمام المرآت مش يصور قرآن غير معكوس هل يحرم عليه مثل المرآت ما يحرم عليه لأنه ما كتب فيها ذكرنا أظن كتب التفسير أنه يجون المسوه إينا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 فإن التفسير أكثر من القرآن ولو بقليل هو حكم التفسير وعلى هذا فتفسير الجلالين هل يحرم مسه إذا لم يكن القرآن في جوفه؟ ها؟ ما يحرم لأن التفسير أكثر من القرآن لا إذا لم يكن في جوفه القرآن إن كان القرآن في جوفه وهو على الهامش فعلم من القران اكثر لكن اذا لم يكن فيه نسخ الان ما فيها الا بس التفسير فقط فالتفسير اكثر من القران وعلى هذا فيجوزمسه بايد طاهره نعم والله ما اذكر انا هذه اللي قلتها والله مساله امم مساله تحرم على المحدث بالنص والإجمع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم ثم علل ذلك بأن المقصود التطهير لهذه الصلاة وعلى هذا فالطهارة فت... في الصلاة شرط لصحتها وجوازها ولا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث لا حدث أصغر ولا حدث أكبر فإن فعل وصلى وهو محتث فإن كان مستهزئا فهو كافر لاستهزائه والعيوذ بالله وإن كان متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره فما ذهب وبيحنيف رحمه الله أنه يكفر وما ذهب المثلاثة أنه لا يكفر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 ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا ولهذا قلنا ان تركه مستهزئا فهو كافر لماذا لاستهزائه وإلا فلا وهذا أقرب لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه من الإسلام إلا بدليل فهذا جليل من القرآن على وجوب على وجوب الطهارة للصلاة ويلزم منه تحريمها في حال, في حال عدم الطهارة أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بطهور ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى ولا حدث في ذلك مشهورة في معناها وإن اختلفت ألفاظها وأجمع المسلمون على ذلك أي على أنه يحرم على المحدث أن نصل فإذن الأدلة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم ولكن نرجع مرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة الصلاة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 إن قلنا بأنه يشرع لهم التكبير والتسليم فهما صلاة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنهما أي سجدة الشكر والتلاوة صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولهذا يشرع عندهم أن يكبر لسجد وإذا رفع ويسلم وبناء على هذا يحرم على المحدث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر وأن يسجد سجد الشكر وهو غير طاهر عرفتم إذن الخلاف في سجدة التلاوة والشكر مبني على إيش على أنهما هل هما صلاة أو لا فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة وان قلنا انهما غير صلاتين لم تجب لهما الطهارة والمتامل للسنة يدرك انهما ليسا بالصلاة لان رسول عليه وسلم كان يستل التلاوه ولم ينقل عنه انه كان يكبر اذا سجد ولا اذا رفع ولا يسلم إلا في حديثنا رواه أبو ديود في التكبير للسجود دون الرافي منه ودون التسليم ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والمشرك لا يسلح منه صلاة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 على غير الضهار وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجل للتلاوة بدون وضوء ولكن لا ريب أن الأفضل أن يتوضع لا سيما وأن القادئ سوف يتنو القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله وكل ذكر الله يشرع له الوضوء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 أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف ثواف الإفاضة قال أحابسة ناهية والحائد طاهر ولا غير طاهر غير طاهر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة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 من باب أولى هذه أدلة أربعة يستللوا بها على وجه الطهارة للطواف وهو قول أكثر أهل العلم حال أنه لا صح الطواف إلا بطهارة وأنه لو طاف وهو محتس حدث أصفر أو أكبر فإن طوافه لا صح مع أنه حرام عليه أيضا ولهب بعض أهل العلم إذ أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحتث وانما الطهارة فيه اكمل قالوا في دليلهم على ذلك ان الاصل براءة الذمه حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل الا بهذا الشرط وهنا لا دليل لانهم سي في ادلتهم فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر لا يقبل الله طوافهم بغير طهور ولم يقل لا تطوفوا حتى تطهروا وإذا كان كذلك فإننا لا ننزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامهم به لا سيما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 عجاب هؤلاء القائلون بأنه لا يشترط لا تشترط طهار للطواف وأنه ليس بحرام أجابوا عن أدلة القائلين بتحريم الطواف غير وضوء قالوا أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على وجوب ونحن معكم في أن الأفضل ألا يطوف إلا على طهارة لكن من قال أن من طاف لا يصحب طوافه نوافقهم على هذا وأن الأفضل أن لا تطوف إلا على وضوء وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربي في صفية أحابستنا هي فإننا معكم في هذا وهو أنه يحرم على الحائض الطواف لأن لكم دليلين صريحين واضحين حديث صفية هذا وحديث عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ببجد فنحن معكم في أن الحائض يحرم عليها الطوارئ ولكن الحائض ليس حدث أصغر بل هو حدث أكبر ثم إن الحائض سببٌ موجبٌ لمنع الحائض من المكث في المسجد نعم ممنوع من المكث في المسجد والطواف لا شك أنه مكث لأن الإنسان سيطوف على الكعبة فنحن معكم في أن الحائض لا تطوف لكن من أين نستدل بهذا على أنه لا جوج للطائف أن يطوف وهو محتث حدثا أصغر وأنتم توافقون على أن المحتث حدثا أصغر يجوز له أن يبقى في المسجد بغير وضوء ولا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد بغير وضوء فهذا هو مناط حكم المنع عندنا أنه المكس في المسجد وأما الحديث الذي يستدلهم به الطواف بالبيت صلاة فإن هذا لا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أهل المعرفة بالحديث وإنما هو موقوف على ابن عباس صلى الله عليه وسلم فهو مما فيه مجال الاجتهاد وما فيه مجال الاجتهاد فإنه يرجع فيه إلى كتاب السنة ثم إن هذا الحديث منتقظ لأننا, لأننا إذا أخذنا بلفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإنه على مقتضى القواعد الأصولية يقتضي أن جميع احكام الصلاة تثبت للطواف إلا إلا الكلام تحريم الكلام في الصلاة ثابت وهنا لسبي ثابت والدليل على أن جميع احكام الصلاة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 إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام في أحكام كثيرة غير مسألة الكلام فهو أولاً يجوز فيه الأكل أقول لا يجوز يأكل يجوز يأكل وهو يطوف ها لو أحمع التمره ويطوف وأذن المغرب وهو صائم يفطر يأكل التمره أقول نعم يوسف ما في شيء لكن